بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذع قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين ان اعبدوا الله واتقوه واطيعوه يغفر لكم من ذنوبكم وينقهركم الى اجل مسمى ان اجل الله اذا جاء لا يؤخر لم تعلمون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 جَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا ۚ ضَلَّهُنَّ مِنَ مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ثُمَّ يُعِيدُكُم فِيهَا مَا يُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا ۚ ضَرَبَ اللَّهُ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا قال نوح الرب إنهم عصوني واتبعوا بل لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُمَاعًا وَلَا يَغُوسَ وَيَعُقَمَ نَسْرًا وَقَدْ أَظَلُوا كَثِيرًا وَلَا تَجِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا مِمَّا خَطِيئَاتِهِمْ أُغْلِقُوا فَأُدُخِلُوا نَارًا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 ربّع فر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مُؤمنا وللمُؤمنين والمؤمنات وَلَا تَزِيد الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارَةٍ